Jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar jamar جابك يا مرجله تشغل انت ya wallahi qamar qamar qamar ana اضل جي انت بشر ولا ملاك ما اروعك ما اجملك حتى النجوم الفلك يا عيون السهر قمر قمر قمر قمر عباس لما لول الحرب جابك معه حدا بطل كل موقعي لول الحرب جابك معه جميل جميل. وجهك لزومي برقع جميل جميل. والحسد عنك يرفعه كلك حلا متلك فلا يوجد يا بالفارس مرق ومرق ومرق عباس احلى من القمر بالوقت مذهله جميل جميل للحسن انت البسمله يا مذهله يا للحسن الكلبش ملي بمر بمر والسكر يا ابو المرجله يمط عمر يقك حنظله بمر بمر شنه بعد طعم الشهد يمك ترى ما يندكر قمر قمر قمر قمر عباس احلى من الجمر اي والله جمور جمور عباس احلى من, قمر, جمار جمار أحلى من قمر قمر قمر قمر حسك وصل المنتهى والمشرق بنورك زهى يا حسك وصل المنتهى والمشرق بنورك زهى من عيونك تغار المهد يا مرقمن لو شافها يوسف سهد يا مرقمن فيها المقل في اجمل حوق قمر قمر قمر قمر حباش احلى من القمر galmar galmar galmar galmar galmar galmar